حسبوا ألا تكون فتنه سعموا وصموا فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا المسيح ذو النَّرى، وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومؤواه النار، وما للظالمين من الأنصار.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 وأمه صديقة كان يأكلان الطعام ثم ظر كيف نبين لهم الآيات ثم ظر ثم ظر أن يكفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر فعا والله هو السميع العليم